ا ل آ ن ب ا ل أ ف ر ا ح ي ف ي د دمع العين حبا وليس جراح أدنو